Eləziyəl səyitən rəziyil Eləziyəl səyitən rəziyyəl Eləziyəl əhman rəhəm and to <tongue> سياعكم فهل من مذكر وقلوا سيئ فعلوه في اليبر وكل صغير وكبير وَنَزَّلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ فَأَسْقَاهُ فَهَلْ مِنْ مُنْكِرٍ جندل موسى تطر انلمت We've been beaten. Mm-hmm. <laughs> Est O-R differences bir tad və <تصفيق> <رضع هالي> <تصفيق> والأرض عن <رضع> هالي الأنام <تصفيق> والأرض عن هالي